أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم صالحا إنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم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 إنما يؤمن باياتنا الذين الى نذكر بها الذين اذا ذكروا بها خرسوا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم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 أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 الذين فسقوا فمأواهم نار كلما أراد أن يخرج منها أعيدوا فيها كلما أراد أن يخرج منها وقيل لهم عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكلمون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير